ربي يا شاف المريض ويا مداوي ويا معين ربي يا شاف المريض ويا مداوي ويا معين بلغ لها منك الشفاء فأنت ملاذ المستهيث بلغ لنا منك الشفاء فأنت ملاذ المستهيث سقيم عجز عنه البشر الضعيف جاء مرض سقيم عجز عنه البشر الضعيف فمن لنا سوى الرحيم فمن لنا There is هو state, of everything with God I pray to Him and in gospel Amen There is من مصيب فسامحني بما جنيت فسامحني بما جنيت فقد أساءت يا رحيم ثبتني على اليقين. واجرني من, وأجرني من نكر الجميل فبك غدوت مستقيم يا الله فبك غدوت مستقيم على صراط أكرمين على صراط الأكرمين هذا ذل هذا عجزي هذا ذل هذا, هذا عجزي هذا ضعفي هذا مرضي يا الله هذا مرضي فاصرف عني مبتليت فأنت مجيب سائلي يا شاف المريض ويا مداوي ويا معين بل لنا منك الشفاء فأنت ملاذ المستغيث يا الله